جوابات القفطح رجل قط العامل في السد العالي الى زوجته فاطمه احمد عبد الغفار في جبليه الفرد الجوهر المصونه والدر المكنونه زوجتنا فاطمه احمد عبد الغفار يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبليه الفرد اما بعد لذا كنت هاوت كسوفي على التاخير والله ما كنت حخط بيدى حرف سامحيني يا فاطمه طوله الغيبه عليكم وانا خجلان خجلان واقول لك يا زوجتنا انا خجلان منكم من هنا للصبح شهرين دلوقتي من يوم ما عينيك يا فاطمه بلك شباك ال لسوعت بدمعك ضهر يدي لحظتها قلتلي قبل ما اوصل هتلاقي جوابي جاي نهنهتي وقلتيلي بعتاب اني عارفاك كداب نساي وهتنسى اول ما هتنزل فسوال ما عرفت ساعتها يا مرتي اضحك ولا بكى ما عرفت ساعتها اذا كنت بحوز القطر يوقف ولا يولي حسيت بعنيك يا فاطمه بتقول لي وتسكت وتقول لي حسيت واليد بتخطفها يد الجدعان بالقلب في جوفي معاف كان بدان دافئان والبت عزيزه والواد عيد جناديل في الجوف زي ما بتضوي بتجيد والقطر اتحرك وقلبي بيتنقل من يد الايد الدلدلت بوسط من الشباك خدي بالك من الولد راحي يا عزيزه وعيد والقطر صرخ ورمح لا كانه داس على بصتنا ولقيتني الحس قريب قد ما كنت بعيد قلبي معاك يا حراجه هناك في صوا ورميت نفسي وسط الجدعاه وبلت وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار كان القطر في لحظه فاتم مشوه سامحيني يا فاطمه على التاخير ولا ولا ورقه يا بنت خالد كفي لا اعبي لك بحر النيل ولا بكفي كله وختاما ليس ختام ببعت لك ليكي والناس الجباليه والبنت عزيزه والواد عيد الف سلامه زوجك لسطحراج ملحوظه اكتبي على الظرف اسوان زوجي الغالي لسطحراج القط العامل في السد العالي اسوان زوج الغالي لوست احراج القط العامل في السد العالي زوج احراجي فوصلنا خطابك شمينا فيه ريحه الاحباب ربنا ما يوري حد غيا طب مش اول مره البسطاوي خطع هتفت الدار عمرنا يا حراجي مجالنا جوا النبي ساحه مرزوق البسطاوي ما نده كده زي ما كون دقت في حشايانا زي ما كون العمر بيسدق بعد ما كان كده اتاخرت مسافه كبيره كبيره علي عارف فاطمه يا حراجي لا ليها عايل ولا خيل ليه تتاخر كده يا حراجي طب والنبي وكاني ورقتك دي اول جنديل يتهز في جوف الدار اول ندى الضو الدار من غيرك يا ابو عزيزه هو وعزيزه وعيد من غيرك يا حراجي زي اليتمه في العيد الولد على صغره حاسس بالغربه وبالبعد ولع حتى بيطلع يلعب في الجمار مع الولد اطلع واخش اطلع واخش القى غيمان زي اللي محروق له دكه ويقول لي فين يا مصوان وابا سابنا ليه يما ما يمكن زعلاء شهرين يا بخيلي ستين شمس وستين ليه للنبي يا حراجي ما طول قلبك لك ضع بسنان الحتة الجاسية فيه كل الجبلاية تسلم فردا فردا ما الحج طلب حامد لعيلة بيت علي سعد وان شاء الله يا حراجي ما يوريني فيك يوم وان شاء الله تكون اتعلمت ترد جواه وما دمت احنا رسينا على العنوان والله ما حبطت البعاته ما هو اسوان زوجي الغالي لسطح راجل قبط العامر في السد العالي زوجتك فاطمه احمد عبد الغفار جبالا يترفه الجوهر المصونه والدره المكنونه زوجتنا فاطمه احمد عبد الغفار يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جباله ترفا اما بعد فهذا كان خطه بعتين طي وما قدرنا المولى علي وهنبعت لك في ظرف الجمعه طرد الطرحه والجزم بتوعك وكساوي عزيزه وعلي دورت الحسبه في راسي وقلت يا واد احرج هو يعني جنون العيل ما يدوقش الكسوه غير في العيد امال كيف العيل هيحس بابوه جنبه اذا كان الاب بعيد بقى اول ما دلقنا يا فاطمه بابور السد على محطه اسوان انا والجدعان حسيت بدوخه اول مره بسيب جبليه الفار ورحنا المكتب طلعنا البطاقات ومضينا على الوراقات اه يا فطاني لو شفت الرجال هنا قول ميات اولفات بحر من اولاد الناس اللي من جرجه واللي من البتنون واللي من اصفون والتل جدعان زي عيدان الزان سايبين الاهل والطل في عين الواحد يا ولدا على الغربه عارفه يا مرته الراجل في الغربه يشبه ايه عود دره وحدانه في غيط كمون حسيت بالخوف ناشع في عروقي زي البرد قضينا الليله الاولانيه في اي مكان العين مشقوقه والبال زي الغله اللي بتسرسب من يد الكياه وندهت عليكم قلت يا فاطمه انا بنده سمعاني سمعني يا عيال اني لولا الخوف واللومه ان الغربه لركبت القطر و قبل ما اروح لموظف قبل ما رد سقع وقعدت اعقل نفسي واقول يا حراج يا ابوي امال جيت ليه الخايف من الغربه ما يجيش اتحمل علشان كسوه عيد ورغيف العيش لا كانك يا اخي رحت الديش من خوفي يا مراتي قعدت اهدي الرجال فاطمه اول ما تفك الخمسه جنيه اطلعي على الفور ودى حساب عمران ودنيه دمبه الصباغ والباقي زيحوا بيه الجارب لما يعدل لها الرحمه سلمي على الولد وعلى الحاج الطيب بلا كتر كلام سلمي على كل اللي لينا فيهم نايب واوعي يا فاطمه لما ارجع وابص في وش الاولاد اعرف ان ابوهم كان غايب واحنا هنا بنستنى الجوابات بفروغ صبر طول ما الجوابات رايحة وجاية اعتبر كأني باجي أشوفك واج زوجك لصط حراج اسوان زوجي الغالي لصط حراجي القط العامل في السد العالي وصلنا الطرد وجانا المبلغ يا حراجي أحياك الرب وأبقاك ألفين عام ولا عاد يكفلك عاده ولا حس ولا يكفل لك كف ولا يطوي من قدامك سجاد الخير والسعد اما بعد فاحنا وزعنا المبلغ زي ما قلت ولا علك ما تشغلش نفسك بينا وابقى في راحتك بقى احنا يا حراجي بعد الشر انداقت بينا الحال يكفينا رياح كفايه علينا البسطا والضهر يخط عتبه الضه امبارح جانا الشيخ قرش وخبط على الباب جه ساعه المغرب قال لي لابد ما نبص العيد قال لي يا بنت المرحوم الواد لازمه الكتا يوم السوق الدل هاتيله قلمين بوص ودوايا ولوح وضحك بعدين قال لي لا احسن يطلع لوحي وانا بيني وبينك يا حراجي عاوزاه يكبر ويعوضنا عن الاهل ويعمل لنا قيمه عاوزه تكون ديمه في جباله الفار قيمه القيمه اللي بتقولوا عن اسوان يا ابو عيد حكايه ولا حكايات ابو زيد هي يعني مش زي بلدنا امال ناسها بيسويه ما بيشتغلوش لي وانت طول عمرك راجل صاحب فاس فهمهاني دي لحسن عامله في راسي زي الخبطه كيف صاحب الفاس يصبح اسطه في الليل يا حراجي تهف علي معرف كيف هففان القهوه على صاحب الكيف وما امد ايديا في الظلمه القاك جنبي بابو النبي صحه مش بكدب يا حراجي وبحس معاك ان الدنيا لذيذة بتاكل كيف وبتلبس ايه وبتقلع ايه بتنام فين قاعد في المطرح مع مين مين اللي بيغسل لك ثوبك وبتتسبح فين في نهايه الجول انا راح اشي عيد على الكتكه فبعت له وصيه على شد الحيل وجميع الناس في الجباليه عايزين لك كل سعاده وخير وبيتمنولك تاني ترجع في سلامه تعمر مصطفتك وتقيد اللنده في الدار زوجتك فاطمه احمد عبد الغفار يا بلايه الف